وَإِلَّا الْمَقْنُونُ بِعَلَيْهِمْ وَلَدَالِينَ وَقَالَ الذين لَا يرجون أونى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا مشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَبَالدُّنْيَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَلَّلْنَا فَجَلَّلْنَاهُ هَفَاءً أَمَّا ثَوْرَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ خَيْرٌ مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغماء ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق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 نذير للبشر نذير للبشر لما شاء أم يكمو يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ مِنْ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فرت من قصره بل يريد كل أمر منهم أي يتصح فم من كلا بل لا يخافون لآخرة كلا إنه تذكرا ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة